بسم الله الرحمن الرحيم طسم م تلك آيات الكتاب المبين لعل كباخن نفسك الا يكونوا مؤمنين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 قَالُوا فَمَن يَعِينُونَا عَلَى أَن نَّتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَارْسِلْ إلى هارون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 فَجَمَعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنَتمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ ادْعُ عِبَادَكَ أَنَّا لَنَا لَأَجْرٌ إِن كُنَّا نَحْنُ قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ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 إِهُ لَبكُم الذي عََّمَكُ السِحرَ فَلَ سَفَتَلَمُون لَقَقْطًاَّ عيدَكُمْ وَرجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِ وَلَ أُصَلّبًاكُمْ أَجمَعين قالَاوا لَ وَيْرَا إِلَ رَبِّنَا مُن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 انها اولاء الى شرذمه قليلون وانهم لنا لغاوضون وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَكَانٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَثْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَنَّمَا تَرَى الجمعان قال اصحاب موسى اننا لمدركون قال كلا قال كلا انما يربي ساهدين فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فثلق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 رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُنُّ لَهَاكَفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ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 وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَدْنَىٰنَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَعَالَيْنَا إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نَسَوْا مَا ذُكِّرُوا بِهِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَمًا وَتَنَفَّسْنَا فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّهِمْ لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ نَّبِيٌّ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 ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْضَ الباقين إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ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 تَتَبَنون بِكُل ريعٍ آياتها تَعْبَثون وتَتَّخِذون مَصَانِعَ عَلَّ لَكُم تَخْلُدون وإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُم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 قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين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 فَاتَّقُوا اللَّهَ طَيِّبِينَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُطْرَقُونَ فِيمَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزَرْعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ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 فَقرَروهَا فَأَصَْحُ نَادِمين فَأخَذَهُم العذَ إِ فيِي ذَلِكَ ل آكَ وَمَا كانَانَ كثَلُهُ مُؤِّنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَْ وَلاززُ الرحيم.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 وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّنَا لَمُنْكَلِمٌ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّ اعْلَمُ بِمَا أَعْمَلُونَ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 نَزَلَ بِهِ روح الأمين عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمَهُ لَمَّا أَبْصَرُوا إِنَّهُ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِيهُمْ بَعْضُ التَّوْرَاةِ لَا يَشْقُرُونَ فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاء أهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما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 فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَذِنْ لِعَشِيرَتِكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ صَوْكَكَ فَكُلّ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ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 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاتَّصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ